ان الذين يفسدون في اياتنا لا يفلون علينا افن يلقع في النار غير ام من ياتي امنا يوما القيامه اعملوا ما شئتم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 حكيم حميد ما يقال لك الا ما قد قيل للرسل من قبلك ان ربك لذو مغفرة ودو القاب اليم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 ولولا كلمه سبقت في ربك لقضي بينهم وانهم لفي شك من نور من عمل صالحا فلنفسه ومن اساء فاعل نهاها وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ